يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبن منهما رجالا كثيرا ونساء وقلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وكقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتِ اليَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَآتِ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم, أموالكم إن هو كان حوباً كبيرة، إنه كان حوباً كبيرة، وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فانكحو ما طاب لكم من النساء، وإن خف. ثُمَّ اللَّهُ يَأْذَنُكُمْ أَن تَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ فانجحوا ما طاب لكم من النتاء مثلا وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعذلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم وأن لا تعدوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادناء ان لا تعولوا ذلك ادناء وآتٌ نساء صدقاتهن نحلة وآتٌ نساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منهن فَكُلُوهُ هَنِيئًا أَم مَّرِيئًا فَإِنَّ صِغَةَ لَكُمْ مَّا يَشَاءُ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا أَم مَّرِيئًا وَلَا تُضْرِمُوا فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تقت فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما التي جعل الله لكم قيامه ورزقهم فيها وكسوهم وقول لهم قولا معفاة التي جعل الله لكم قيامه ورزقهم فيها وكسوهم وقول أولى معروفا، وبدل اليتامى حتى إذا بلغ النكاح، وبدل اليتامى حتى إذا بلغ النكاح حكى. بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا أكلوها إسرافاً وبداراً أي يكبوه، ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أي ومن كان غنياً فليستغفِر. ومن كان غنياً فليضع في ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ومن كان فقيراً بل يأكل فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أموالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أموالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَتِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَتِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا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 اترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر والهن متاء ان طيبهم من برد جل والدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا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 فقوهم منه يقولوا لهم قولا معروبا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ولي احسى الذين لن تركوا من خلقهم هل يتعوزها فالخارقوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا اتقوا الله أن يكونوا قولا فهيدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونه النارا إن الذين يأكلون أنواراً يتاباً ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعياً إنما فَكَيْفَ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ يوصيكم الله بَعُوضَةً تَرَى نِعْمَ حُبَّ الْعُرَى تَرَيْنَ فَإِن كُنَّ نَسَاءً فَأَوْقِفْنَهُمْ تَلَهُنَّ نَسُولُ فَمَا كَرَن وَلَرِيكُمْ يَا بين فلهمين كنتما فرق، وإبانت واحدة فلهن نصف، وإبانت واحدة فلهن نصف، ولأبويه لكل واحد منهم. يُدُوسُ مِنَ مَا تَرَكَ إِن كان له ولد وَلِيَ أَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُدُوسُهُم من لَن يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَا ضَارٌّ مَّرَءٌ فِي الْأَرْضِ مَن يَدْعُ إِلَىٰ خَيْرٍ فَإِنَّهُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَن يَدْعُ إِلَىٰ شَرٍّ فَإِنَّهُ مِنَ الْمُسِيئِينَ وَلَا يَكُن لَّهُ عَدُوٌّ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ من بعد وصية يوصي بها أودين من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدين أيهم أقرب لكم نفعا راباءكم وأبناءكم لا تبعون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله كان غالي من حكيما يوم الله كرعلي من هدينا ولكم نصف ما ترك ازواجكم الا ان لم يكن لهم ما وَلَكِنْ لِذِكْرِ مَا عَهَدْتَ أَدْوَادُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ فإن كان كَانَ لَهُ الْوَلَدُ فإِن كَانَ لَهُ إِلَّا وَلَدٌ فَلَكُمْ رُبُعُ مَا وصيتي صن بها أودي من بعد وصيتي هو في هذا أودي وله النربعين ما كرّ إن لم يكن لكم ولد ولهم من ربا مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فإن كان لكم ورد فلهم يفترون مما بركتم من بعد وصية توصون بها أودين من بعد وصية بها أرغبين وإن كان رجل يورث كنالة أو امرأة وله أخ أو أخت وإن كان رجل يورث كنالة لكل واحد منهما السدس وله رأى الأخطر لكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر منهم فهم سركاء في الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم سركاء في الثلث من بعد وصية يوم نعدوا وصايا ربيات يروا غيره من غيره وصيا من, غير من الله وكن من الله والله عليم حليم والله عليم حليم تلك عدود الله تلك عدود الله ومن يطع الله ورسوله داخِلُ هُدًى نَافِعٍ من تحتها تَحْتِهَا الأَنْهَارُ الله مِنَ الهدى النات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها يبدو الهدى النات تدري من تحتها الأنهار الفوز وذلك الفوز العظيم، و ذلك الفوز العظيم، ومن يعصي الله ورسوله ويتغدى حدوده يدخله النار، ومن هنارا خالدا فيها وله عذاب مهيد يرغي هنارا خالدا الفاحشة من لسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم والتي يأتينا الفاحشة من لسائكم فاستشهدوا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهم تبيلاً حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهم تبيلاً والذان يأتيانها منه قُمْ فَأَذُوهُمَا وَلَدَايَتِي أَنْكُمْ قُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ كَبَّ وَأُصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا فَإِنْ كَبَّ وَأُصْلَحَ أَنْكُمْ إن الله كان توابا رحيما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إن الله اتربط على الله بالذين يعملون السرعة جهالة قريب فاولائك يتوب الله عليهم توباد ورقيق ندعو لربك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما فكان الله عظيما حبيبا وليست التوبة للذين يغمنون السزئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وليست التوبة للذين يغمنون السزئات لئيحة حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفّى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَضَرَ أَحَدٌ وَمَرَّ مَنْ ثَقَلِينُ ذَهَبَتْ أَمَالِ الَّذِينَ يَعُوتُهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ اعْتُبَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أن تنذوا النساء كرها و... تذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا بعضهم من هنري تذهبوا تُنَرُونَ إِلَّا أَحْسَنَ الْبَاحِثِ الْمُبِينَ وَعَشِرُهُ النَّبِلَ الْمَعْرُوفُ وَعَشِرُهُ النَّبِلَ الْمَعْرُوفُ فَإِنْ فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن دائتمهم وبعثا تُمَسَّكِ بِذَلِكَ زَوْجٌ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّكَا وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ ايتم احداهم منك فلا تاخذوا منه شيئا واورثتم احدا من فلا تاخذوا منه شيئا اتخذونه بورا كانوا وإثما مبين اتاخذه الرب كانوا وإثما مبين وكيف تاخذونه وقد انفض بعضكم الى بعض يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا لَهُنَّ وَقَافَةً مِّن بَعْدِكُم إِلَىٰ بَعْضٍ يَغْفِرْ فَبَاءَكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَاذْكُرُوا اذْكُرُوا إِلَى بَعْضِ وَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا كُلِّي تَتَغَرَّبَا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ولا تنجحوا ما يتعى باؤوكم لنا النساء إلا ما قد سرط إنه كان فاحشة ومقتا وساق إنه كان فاحشة ونقطة وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَخَوَاتُكُمْ وَأَمَّاتُكُمْ وَأَمَّاتُكُمْ وَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُمِّ وَأَمَّاتُكُمْ وَقَوَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَيْلِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّا فِيهِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَ وَجَنَاتِ اَخْتٍ وَأَن لاَ تَصُدُّونَ عَنْكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الْيَتَامَى وَأُمَّ أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم وامهاة نسائكم وامهاة نسائكم وربائبعكم لا في حجوركم feel <laughs> وَأَنَّبِلْ مَعْرُوفٌ وَأَتُهُنَّ أُجُوهُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصُونَةٍ غَيْرَ مُتَافِحَاتٍ وَلَا مُتَكْذَّبَاتِ أَخْدَادٍ وَأَنَّبِلْ غير متابحات ولا مستخذات أخدام فإذا أحقن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا أُطِنَ فإن أتين بثَاحِتٍ فعليهن نُصُو ما على المُصَنَّاتِ فيها العذاب ذلك لمن خشِيَ العَنَسَ منكم ذلك <تصفيق> لمن خشي العنت منكم وأن تُصبِرُ خير لكم وأن تُصبِرُ خير لكم والله رفيع رَبِّيَّ مَنْ أَنْتَ وَيَهْدِيكم سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ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 يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيف. وخلق الإنسان ضعيف. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا أموالكم بينكم بالباطل يا أعينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ترى ولا تقتلوا عن قتلكم إن, إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا سوف نفليه نار وما ينفعل ذلك عدوانا ارض ما فوسف نفليه وكان ذلك على الله يسرا وكان سيئاتكم إن تجتربوا كبائر عما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما نكفر عنكم ديئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعض قومنا دعم ولا تتمن او ما فضل الله به بعضكم على بعض لرزقان نصيب من ما استسعوا نصيب للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله واسألوا الله من كان بكل شيء عليما إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ولدل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أيمانكم فآتونهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيد. وَمِنْ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا تَفَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَمْرُ جَالِسٍ حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات خالدات حافظات للغيب بما حفظ الله والذي تخافون نسودهن فعظون ياتي تقاونه جودهن فعفوهن وحجوهن بالنبات يغضبون فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبي طعنتم فلا تبهوا عليهم فذل إن الله كان غنيا كبيرا إن الله شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإن كفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما فبغتوا حكماً من أهله وحكماً من ولو أنهم قالوا سمعنا وأضعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وروا We صدق لما معرفوا. يا أيها الذين آوتوا الجدار آمنوا بما نزلناه صدق لما معرفوا. آمنوا بما نزلناه صدق لما معرفوا. يوم سوزوها فنودها تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبس والطاغوت ويقولون ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبس صار غروب الديوان يقولون لا للذين كفوا the no. فَمِنْهُمَّا الْآمَنَ بِهِ وَمِنْهُمَّا مُصَدَّ عَدْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ تَعِيرًا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ تَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ الذي <تصفيق> at hell إِنَّ <تصفيق> الله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 ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن أنفسهم جاهلون فاستغفع الله ولو أنهم إذ ظلموا أن تزعهم جاءوك فاستغفع الله جاءوك فاستغفع الله الله تغفر لهم الرسول لا وجد الله تواب الرحيم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لا وجد الله تواب الرحيم فلا ورب ك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شد ربينه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شد في موك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حتى يحكموك في ما شجر بينهم. قضيت ويسلموا تسليما ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليه. لقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أن فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَأَتَيْنَا هُمْ مِلَدٌ نَّا أَجْرٌ عَظِيمٌ وَإِذَا لَأَتَيْنَا هُمْ مِلَدٌ نَّا أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهَذَا ولا بينهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ كَأُولَئِكَ بَعْلَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّنَ من الله لائج الفضل من الله وكفى بالله, وكفى بالله عليما وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا سبات أؤمن فيه جميعا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من فرط بات أؤمن فيه جميعا وإن منكم لمن لا يبطلن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 هَؤُلَاءِ قَالَ قَدْ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِن أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَا يَقُولَنَّ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ الله قولنك أن لم تكن بينكم وبينهم عدتني فأفوز فوزا عظيما يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بلا فَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يغْلَبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ العظيمة، وما يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فسوف نعطيه أجر العظيمة، وما لكم لا تقاتلون. لا وعفينا <تصفيق> من الردال و لِلذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا فَنَا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْأَرْضِ رَبَّنَا الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن الشيطان كان ضعيف ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا وُقِيمُ الصلاة وَآتُ الزكاة أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصلاة وَآتُوا الزكاة فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فلما كتب عليه اتِيَ اللهِ او اشَدَّ قَسْوَةً وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا فديلا إن تصرهم حزنة يقوم أشد بأسا, أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها من يشفع شفاعا حتلا تعي كل له نصيب منها، وما يشفع شفاعا سيئا يكل له كفل منها، وما يش. شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَعْيِيتٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا الله كان على كل شيء حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو الله لا إله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق خذوا من الله حديثا، فما ألقتم في المنافقين في آتين، والله أركله بما كسبوا. فما يكن بالمنافقين فئتين والله أركثهم بها كتبوا أتريدون أن تهدوا من أبل الله أتريدون أن تهدوا من أبل الله ومن رضي لله فلن تجد له سبيلا. رضي لله فلن تجد له سبيلا. وادو لو تكفون كما كفون فتكونوا مساوين. كما كفروا فتكون متراء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتخذوا منهم أولياء يهاجروا في تبيه الله فإن تولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم فإن تولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تكتبوا يَخْشَوْنَ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مزاق أو جاوب، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مزاق أو حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء ولسلطهم عليكم فلقات لكم ولشاء الله لسلطهم عليكم فلقات لكم فإن اعتذروكم فلم يقاتلوك وألقوا إليكم السلام فَإِنْ يَعْتَزِلُوكُمْ فَلَنْ يَقَاطِعُوكُمْ وَالْقَوْمُ إِلَيْكُمْ سَلَمٌ وَأَنْتُمْ إِلَيْهِمْ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا وَأَنْتَ إِلَيْهِمْ مُسْلِمٌ لا نذهبه جل الله لكم على سبيلا لا تجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمن قومه. فتجدون آخرين يريدون أن يأملوهم ويأملوا قومهم ويأمن قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها وَإِمَّا يَنْلُقَنَّهُمُ كَلِمَةٌ فَلَا عُذْرَ لَهُمْ إِلَّا بِالنَّبِيِّ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَإِلًا يَعْتَزِلُوكُمْ وَالْقَوْمُ إِلَيْكُمْ السَّلَامُ وَيَكْفُّ فَإِلَّا أَنْ يَعْتَذِرُوا أَنَّهُمْ يُقْرُونَ إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَتُفْفُونَ أَيْدِيَهُمْ وَيَتُفْفُونَ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقُتُرُوهُمْ حَيْثُ تَكِفْتُمُوهُمْ وَتَحْسُدُونَ أَن يَهْدِيَهُ اللَّهُ ۚ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا لِّيُمِدَّنَ اللَّهُ دعينا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة وذية مسلمة ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ودية مسلمة إلى أهله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمنون وقرج مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فبيت مسلمة وإن كان من قوم ميثاق كوَيْلَ يَوْمَئِذٍ لَهُ مَنَازِلُ كَرِيمَتُهُ يُؤْتَى لَمَّا فَادِيًا تُسَلَّمُ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَتِ مُؤْمِنَةٍ فَادِيَةٌ تُؤْتَى لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ اخْطَأُوا وَنَسُوا مِنَّا فَمَن لَّمْ يَجِدْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقُولُ الْمُؤْمِنُ مُتَعَنِّدًا فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ جَزَاءَهُ جَهَنَّمَ خالدا فِيهَا وَلِيَ لَكُمْ تِلْكَ مِنَ الْمُتَّقِينَ مِنَ الْمُتَّقِينَ فَجَدَاهُ فِيهَا جَهَنَّمُ خَالِدَةٌ فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما تُرِ فِي سَدِيدِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حَرَجٌ فِي أَمْرِهِ تَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَمَرَكُمْ إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة في الدنيا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبثرون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغامر كثيرة تبثرون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغامر كثيرة كذلك كن أنتم من قبل الله عليكم فتبقوا كذلك أنتم من قبل فمن الله عليكم فتبيروا كان بما تعملون خبيرا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يستعي القائدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والأغرى الضرر والمجاهدون في تبيه الله بأموالهم وأموتهم صبل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين برجة أفضل الله لنجاهدين أنواره فصيغ على القاعدين درجة لكل وعده الله الحسن وكل راد الله الحسن وقد فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما، وبدل الله المج بناك لرحمة برضات منه ومراداته ورحمة وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما إن الذين تؤمن من لا إك تظالمي أنفسهم قالوا في ما كنت الذين ترك <تصفيق> قالوا قلنا مستضعفين في الأرض قالوا فيما كنتم قالوا قلنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها هَاءَ مَنْصُورًا فَأُولَاءِ إِذَا لَاهُوا جَهِلُوا وَتَأَخَّرُوا لِلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لا يطيعون حيلة ولا يهددون سبيله وَالْمِسَافَةُ غفورا وكان الله عزوا عزورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرى. ومن كثيرا وسع ومن يهاجر في سبيل وَمَن يُخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنْ يُغَالِبْهُ الْقَوْمُ فقد وقع أدعوه على الله ثم يبركه الموت فقد وقع أدعوه على الله وكان الله غفورا وحيما إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أَتَّخَذُوا الَّذِينَ جَادُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً وَإِذَا كُنْتُ كان فيهم فاقمت لهم الصلاه فالتقم طائبا منهم معك وياخذ اثيحتهم واذا كنت في ناقم فله السلام تَأْلِفَتُهُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَا يَوَلُّ عَنْ أَكْلِ أَجْرِهِمْ وَيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا كَأَنَّهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَكِنْ طائفة أخرى وليأخذوا أجلحتهم فإذا تدروا فليكونوا من وراهكم ولتأتي طائفة أخرى ولتأتي طائفة بَنْتٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَيَأْخُذُوا حِرَابَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَإِنْ تَطَاعُونَ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَيَخُذُوا حِرَابَهُمْ وَ أسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمسياتكم فَيَمِنُونَ عَلَيْكُمْ مِلَّةً وَاحِدَةً وزا الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمجعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَآءَ أَن تَضَعُوا أَفْلَحْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ من مطر أو كنتم ان افلو بن نظر اركم انتم ما ظن اول تضعوا اصل حدكم حذركم وارذحلكم الله اعد للكافرين عذابا مهينا إن الله أعد لله إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فَإِذَا قُمْنْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَأَتِمِ الصَّلَاةَ فَإِذَا قُمْنْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَأَتِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا إِنَّ الصَّلَاةَ سجّد على رضّين كتاب ما وقّدّه، ولا تهينوا في بتغاء القوم إن كنوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ولا ذهنوا في افتقاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يهجون وترجون الله ما لا يردون وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما إن لتحكم بين الناس بما أراك الله إنا أنزلنا إليك الجتاب بالحق لتحكم بين الناس بما قصيما ولا دقل للخاهرين قصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما واستغفر الله إن الله تجادل عن الذين يقتنون أنفسهم ولا تجادل عن فيما إن الله لا يحب من كان قواما فيما يستفون من الناس ولا يستفون من الله وهو معهم يستو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 حياة الدنيا فمن يجاد بير الله وبعي وَمَنْ يَكْسِبْ إِذْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَمَنْ يَكْسِبْ إِذْمًا قال الله علي من حكيم، وقال الله علي من حكيم، ومن يكسب خطيئة أو إثم. يكسف قضي أذا أو إثم ثم يرمي به بريئة ثم يرمي به بريئة فقد احتمل ضتانه. مَا يَرْمِي بِهِ بَرِيءٌ غَافِدٌ تَابَ لَهُ تَنَوَّأَ وَأَتَمَّ مُبِيحًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُم مَّضَائِفًا لهمة قائبة لهمة الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله على عظيما. وكان فضل الله عليك عظيما لا غير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو كبت غا مرض الله فسوف نعطيه أجر عظيم وما يفعل ذلك لغا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ نبيل المؤمنين وله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره ويتبع غير نبيل. ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون uh, قال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا و قال لا أتخذن من عبادك نصيبا أمرا انهم فليبدكن اذانا الانع لَا عَانِي وَلَا أَمْرَ خَلْقَ اللَّهِ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد قسر قسرانا مبينا ومن يتخذ الشيطان وليا قال خسير خسران مبين يعدهم ويمنيهما وما يعدهم الشيطان إلا هورا يعدهم وي أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات والذين آمنوا سندخلهم جنات, سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَا قَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ فيها ابدا ووعد الله حقا خالدين فيها ابدا عند الله حقا ومن اصدق من الله قيلا ومن أصدق صدق من الله قيل ليس بأمانكم ولا أمان أهل الكتاب ليس بأمانكم ولا سوء يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا نعم فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحَقُّ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن دين و اتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا واتخذ الله ابراهيم خليلا وللله ما في سموات وما في الأرض، وللله نابس سموات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيط، وكان الله بكل شيء محيط.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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِيهِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِتَانًا وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِتَانًا لِنِسَاءٍ لا تيلا تؤتونهن ما كتب لهن وما يطلع لكم في الكتاب في يتأمن الناس. لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن التي لا تؤتونهن ترغبون أن تكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وترغبون أن تَنْ من الولدان وأن بقوموا لليتاما بالغسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وما تفعلوا من خير وَإِنِمَ رَأَتٌ خَافَت مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَإِنِمَ رَأَتٌ خَافَت مِن والصلح خير، والصلح خير، وأحضرت الأفوس الشح، وأحضرت الأفوس الشح, الشح، وإن تحسن وتنفع. تَنقُفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِنْ تُحْسِنُوا فَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَكْشِفَ تطيعوا أن تعذلوا بين النساء ولو حرستم ولن تستطيعوا فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَوُّهَا كَالْمُعَلَّقَةِ فَلَا تَمِيلُ كُلَّ تَكُوفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَفِيُورًا رَحِيمًا وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَكُوفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَفِيُورًا رَحِيمًا وَإِذَا تَفَرَّقَ يَغْنِ اللَّهُ كُلَّ مَنْ سَعَتِ وَإِذَا تَفَرَّقَ يَغْنِ اللَّهُ كُلَّ مَنْ سَعَتِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ وَاقِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن رب الله وان تنكروا فإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن كان الله غنيا حميدا وكان الله غنيا حميدا والله ما في السماوات وما في الأرض والله ما في السماوات وما وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى اللَّهُ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ كان الله على ذلك قدير، وكان الله على ذلك قدير. من كان يريد ثواب الدنيا، فعنده الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد توابد الدنيا فأعان الله توابد الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا وكان الله سميعا بصيرا يا الجهل الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصش هذا لله. أداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقارب شهادة. أو فقيرا فالله أولى بهما يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا الهوى الهواء تعذلوا تبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن تلو أو تعرضوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله يا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي نزل على رسوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضد ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد ضل ضلالا بعيدا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا إن الذين ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم بشّر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشّر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الذين يتخذون الكافرين أولياء يغون عندهم اللذة فإن العزة لله جميعا اي يبدعون عندهم اللذة فإن العزة لله جميعا وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُمْ آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حبيث غيره ويستهزأ تهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا بحديث غيره إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم إن الظالم الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعة إن الله جامع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 الحم من الله قالوا ألم نكن معكم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين أصير قالوا ألم نفتحه إذ عليكم قالوا ألم نفتحه تحوذ عليكم ونعكم من المؤمنين. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة. والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين تبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين تبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يرام الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فلا لا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولئ ولا إله أولئ مذبذبين بين ذلك لا إله أولئ ومن يضلل الله فلن تجد له تبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء منهم أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أتريدون في الدُّرُكِ الأسفلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرَةَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدُّرُكِ الأسفلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرَةَ إلا الذين تابوا وأصلحوا واتصموا بالله وأخلصونهم لله إلا وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن غَرِقْتُمْ وَآبًانْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما وكان الله سميعا عليما إن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 إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفترقوا بين الله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون بين الله ورسوله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يفرقوا بين الله ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أيه تتخذوا بين ذلك سبيلا ويقولون نؤمن ببعض بعضهم ونكر ببعضهم ويريدون أية تأخذ بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الك. وأعتدنا للكافرين, وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا وَلَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ انسان فيؤتيهم أجورهم ولم يبلغوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ يَقُولُونَ قَدْ خَذَلَكَ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْ جارا من السماء، لقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فَقَالَ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ جَعَلَكَ لَظَاةً ۚ سَأَقْضِيَتُهُ الصَّاخَّةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فغفونا عن ذلك ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاء وعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا وآتينا موسى سلطانا مبينا ووثعنا فوقهم طرب ميثاقهم وقلنا لهم لدخول الباب سجده وقلنا له ورفعنا فوقهم طرب ميثاقهم وقلنا لهم لدخول الباب سجده وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 قد لهم الأنبياء بغير حق وقد لهم الأنبياء بغير حكم، وقلهم قلوبنا ناقل، وقد لهم الأنبياء. من صبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من صبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مغيم بذ جزاهم عظيمة وبكفرهم وقولهم لا مغيبا جزاء عظيمة وقولهم إن قتل مل المسيح بسببما وياه رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقولهم إنما قتل مل المسيح بسببما وياه رسول الله وما لَهُ وَلاَ صَاحِبٌ وَلاَ بَدِيلٌ بِذَا لَهُ وَاِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَاِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ يا ما له دين غير دين إله بلا رب وما كنتنوه يطينه وغا فتلو يا سيدنا تنصبهم هو برّف عن الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا مَا أَتَى الَّهُ مِن فَضْلِهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا تَدْعُونِي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 لهم وبطدهم عن دليل الله كبيرا وأخذهم الربا وقلنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأخذهم الربا وقلنه عنه وأكلهم اموال النافذ الباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لكن الرابطون في العلم منهم الَّذِينَ الصلاة وَلَا يَتَّخِذُونَ والمؤمنون بالله واليوم الآخر عَدُوًّا وَالْمُؤْمِنُونَ أجرا عظيما الْآخِرِ الصلاة كَانَ وَمَزْجَتَ الْمُؤْمِنُونَ بِالْمَاهِي وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُولَاءَكَ فَنُكِّيْمَ أَجْرَنَا بِمَا إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوْحَيْنَا أنوحي والنبي جن من بعده إنا أوحينا إليك جماعة. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وأوحينا طوى ايساء ايوب و يونس و هاون وسليمان والاسجاد و ايساء وايوب و يونس و هاون زبورا قد قُضِيَ عليك من قبل ورسلا لم عليك. ورسلا قد عليك من قَبْلُ ورسلا لم لَهُمْ عليك لَمْ تَقُمْ تَجُبُ عَلَيْكَ وَأُرْسِلَ إِلَيْهِمْ مَاذَا فَاعَلَ عَلَيْكَ لَمْ وكلمنا الله موتا تسلماء وكلمنا ربه موتا تسلماء رسل مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حرج حجة بعد الرسل هدنا مبسرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وَجَاءَ الَّذِي عَجِزَ عَنْكُمْ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ لا تمن لا يشهد بما أن لا إنيك أنزله بعدي والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وفدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وفدوا عن سبيل الله قد ضلوا انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَنْ يَكُونَ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك يا لو الله الدنيا يا أيها الناس قد جاءتم الرسول بالحق من ربكم فأملوا خيرا لكم يا أيها الناس قد جاء. بِالحَبْسِ رَبَّكُمْ فَأَعْمِلُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ والأرض. وَإِنْ كَانَ الله, اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَنْقُلُوا دِينِي كُبْرًا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ يا أهل الجتاب لا تغلوا في دينكم ولا تكونوا على الله إلا الحق <تصفيق> المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروس منه إنها المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته تقولوا ثلاثة فآمنوا من الله وأسره ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انتهوا خيرا لكم انتهوا خيرا, لكم انتهو خيراً, لكم انتهو خيراً لكم إن سبحانه أن يكون له ولد. إن الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد. له ما في السماء من ما منا منا وادي وما في الأرض وكن فا بالله وكيلا وكن فا بالله وكيلا ليس لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة من المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحصوه إليه جميعا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيح. إلى جميع، فإن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن فيه أزورهم ويزيدهم من صدلك، فإن الذين آمنوا. يوسيهم أذورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما وأما الذين استنكفوا واستكبروا ضرروا فيغضبهم عذابا أليما فيغضبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير فيغضبهم عذابا أليما. يا ايها الناس قد جاءكم نور هادي قوم ا انزلنا اليكم نورنا نبينا يا ايها الناس قد جاء وأنزلنا إليكم نورا مهيلا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وصف فأن الذين آمنوا بالله واعتطروا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا فسيجبرهم في رحمة منه وبضل ويهديهم إليه قراطا مستقيما يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك تقول الله يحسينكم في التلالة إن المرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إن المرء هلك ليس له ولد وله أخت وما ذلك وما ذلك وهو يرزقها إن لم يكن لها ولد وهو يرزقها إن لم يكن لها ولد فإن كانت من سجين فلهما كل ثانية من فإن كانت السنتين فلهم السلطان مما ترت وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنسيين وَإِنْ جَالُوهُ إِحْوَدَ الْرِّجَالَ وَإِذَا بَيْتَ الْبَرِّ إِلَهُ حَظِّ الْأُورُبَيْنِ يُبْشِرُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَظْلُمُونَ يَدْرِي اللَّهُ حَقَّ أَنْتَ تَدْرِي يَعْلَمُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ